سبع استمع إلى النص الآتي ثم املئ الفراغات نحن الآن في شهر رمضان عائلتي كلها تصم هذا الشهر المبارك نفرح كثيرا عندما يأتي رمضان لأن فيه أجرا كبيرا من الله صديقتي مريضة سأزورها اليوم بعد الإفطار هي حزينة لأنها لا تستطيع الصوم بسبب المرض أخبرتها في الزيارة الماضية أنه لا جناح عليها في الإفطار فالإسلام يسمح للإنسان المريض بالإفطار لأنه يحتاج إلى الطعام والشراب